أشكرك يا اللي حافظني وحافظ روحي ليك يا اللي فوزت ظروفي الصعبة مشاركني ألمي وحملني على من يا أبو قلب طيب. Yeah.